اللَّهِ الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَعْصُونَ دُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عوجا ولا لبعيد وما ارسلنا من رسول الا بنسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء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 كَمَا وَعَدَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأرض جميعا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 بَيْنَاكَ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ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 تُرِيدُونَ أن تَفْقِدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنَ أَتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد مئور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 كما آتى والأرض بالحق ايانشاء يذكم وياتي بخلق جديد وما بانك على الله بعزيز وبرزون لله جميعا فقال الضعف كباروا انا كنا لكم تبع فهل ان قال الشيطان لمّا قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم كُم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفوت بما اشركتموني من قبل جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَة كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَاضْرِبْ لَهُمُ الْأَمْثَالَ للناس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ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 قُلِ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ الله لا الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به سَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْهَا بَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَحْنَام رَبّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ النَّاس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم ربنا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 هو طيع مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا وانذر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 يكرههم وان كان معكم وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَسَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَغْفَانِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ